فان اطبنا لكم عن شيء من نفسه فكلوه هنيئا امرا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيامه وارزقوهم فيها وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وَبَتَلُ الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغْنِكَ حَفَّ إِنْ أَنَّسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَإِنْ أَنَّسْتُمْ مِنْهُمْ فَدِفَعُوا إلَيْهِمْ أموالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُهَا إصرافًا وَبِدارًا أَيْ يَكْبَرُ وَمَن كَانَ غنيًا فَلْيَسْتَعْفِفْ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 وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون منا قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَاللَّيْخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَقُوا اللَّهَ وَاللَّيْقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا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 ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله ناراً يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوهّهن الموت حتى يتوهّهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتيانها منكم فأذوهما فإن تبا وأصلح فأعرض عنهما. ان الله كان توابا رحيما انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب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 لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا, إلا إِن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا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 أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم نيثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وعناتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم وأمهاتكم اللات أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخاتكم من الرضاعة وأمهات نساءكم وأمهات نساءكم وعربابكم اللات في حجوركم. اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم وحلال ابنائكم الذين من اصلابكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما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 محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخذا فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن, فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن خير لكم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 إتجتنبوا كبائر ما تنهون عنهن كفرا عنكم سيئاتكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعث ل الرجال نصيب مما اكتسب ول النساء نصيب مما اكتسب واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكله جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون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 وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَو آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ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 وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الأرض, لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حت تاعلمون ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون ولا دنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم أو لمستم النساء فلم تجدوا ما أنفتم فتَيَمَمُوا فتَيَمَمُوا صعيدا طيبا فمسحوا رجولكم وأيديكم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 من الذين هادوا يحرفون الكلم عم مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مسمعين وراعنا لي بألسنهم لي وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وسمع ونظرنا لكان خير لهم وأقوم لَكَانَ خير لهم وَأَقْوَمَ ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين آتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس أوجوها من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا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 يؤمنون بالجبت والطاووس ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله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 سوف نصليهم رن كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكما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 يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولِّ الامرِ منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمهؤك فرو به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 فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك ثم جاءوك يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسانه و أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم فأعرض عنهم وعذهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو انهم اضلموا انفسهم جاءك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما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 وَإِذَا لَأَتَيْنَا هُمْ مِلَّدٌ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَهَدَيْنَا هُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقَةُ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَاءَةُ اللَّهِ عَلِيمًا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 لا قولن انك ان لم تكن بينكم وبينهم موده يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشترون الحياه الدنيا بالاخره ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب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 إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقِموا الصلاة وأتوا الزكاة فلما كتب عليهم فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل مداع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تغلمون فتيلا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 ويقولون طاعت فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتكل على الله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 فَإِن تَوَلُّوا فَخُذُوهُمْ وَقُتِلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ نِثَاقٌ أَوْ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 ستجدون آخرين يريدون أي أن أنوكم ويأمنوا قومهم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوك ويلقوا إليكم السلام ويكفؤ أيديهم فخذوهم, فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتهم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 وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ فَأَخْلَدَهُ فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا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 قالوا ألن تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلا فَأُولَئِكَ عَنْ سَلاَمٍ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وان كان الله غفورا رحيما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 وإذا كنتم فيهم فأقنت لهم صلاة فلتقم طائفة منهم معك فلتقم طائفة منهم معك واليأخذوا أسلحتهم واليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا مورائكم فليكونوا وراءكم، والتأت طائفة أخرى لم يصلوا، فليصلوا معك، فليصلوا معك، والياخذوا حذرهم وأسلحتهم، واد الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم، فيميلون عليكم ميلته واحدة.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 فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جُنُوبِكُمْ فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهموا في ابتغاء القوم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 ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجاد الآن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ القول وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَٰذٰلُمْ هَٰؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلِ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ يُجَادِلِ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّنْ أم يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ ثُمَّ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ جِدًّا وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بريئا. ثم يرن به بريء فقد احتمل به تانو واثما مبينا ولو لفضل الله عليك ورحمةه لهم الطائفة منهم لهم الطائفة من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 نجواهم إلا من أمر بصلاة أو معروف أو إصلاح، إلا من أمر أو معروف أو إصلاح بين الناس.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 ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء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 ولا أضلّنهم ولا أمنّنهم ولا أمراً نهم ولا أمراً نهم فليبتّكن آذان الأعام ولا أمراً نهم ولا أمراً خلق الله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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ووعد الله حقاً ومن أصدق من الله قيلاً ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب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 وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا من من أسلم وجهه لله من أسلم وجهه لله وهو محسن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 قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولداني وان تقم وان تقوموا لليتامى بالقص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 119. الله كان غفورا رحيما 110. وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله آسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله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 آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل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 لا قليلا قليلَ مذبِذينَ بينَ ذالِكَ لا إلهَ ولا إِولاَءٍ ولا إِلاَءٍ وَمَن يُضلِّلَ اللَّهُ فَلَا تَجِدَ لَهُ يا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُ الْكَافِرِينَ أُولِيَاءً مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أ تريدون أن تدعوا لله عليكم سلطان مبين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار في الدرك النار ولن تجد له إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصونهم لله وأخلصونهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يأتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله عذابكم إن شكرتم وآمتم وكان الله شاكراً عليما لا يحب الله الدهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سمياً عليما إن تبروا خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء أو إن الله كان عفوًا قديرًا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون يريدون يفرقوا يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض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 ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم دخل الباب سددا وقلنا لهم دخل الباب سددا وقلنا لهم لا تعدو في السبت وقلنا لهم لا تعدو في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وكفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقتلهم الانبياء بغير حق وظلمهم قلوبنا غلف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 وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ منه مَا لَقُوا بِهِ مِنْ عِلْمٍ إلَّا اتْبَاعَ الْظَّنِ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعُهُ اللَّهُ إلَيْهِ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 حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نبوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاه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 وأوحينا إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وعيسى وأيوب ويوسف وهارون وسليمان وأتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم قصصهم عليك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 إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة ان تغر خير لكم انما الله اله واحد سبحانه أي يكون له ولد لهما في السماوات وما في الأرض وكفاه بالله وكيله لي يستنك فالمسيح أي يكون عبدا لله أي يكون عبداً لله ولا المقربون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 يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به واعتصموا به فسيدخلون في رحمة منه وفضل فانس في رحمه منه وفضله ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله إن امرون هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك